بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه وعلا وصلنا إلى قول صاحب أداء رحمه الله تعالى وهذا هو أدوث الثالث وهذا هو على مقدمة وخمسة أبواب وقد صنف حروف المعاني وقد صنف حروف المعاني على الأحادي ثم الثنائي ثم الثلاث ثم الرباعي ثم الخماسي ولا يوجد هناك شلاسيا ولا المقدمة المقدمة لها معاني في اللغة وفي الاصطلاح ولاها استعمالات ولاها استعمالات المعنى الأول مقدمة علم وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن إجمالا أو ما يتوقف عليه تصور الفن تصورا إجماليا ما يتوقف عليه الشروع في الفن وهي المبادئ العشرة الذي ذكرها ابو العرفان الصبان رحمه الله تعالى بقوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نشرة وشرفا والواضع وجسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشوفة هذه مقدمة في علم وتكون في المبادئ في المبادئ العشره الثاني مقدمة كتاب مقدمه كتاب وظبطها وتعريفها هي اسم لطائهة من كلام المؤلف. تتقدم امام مقصوده تتقدم امام مقصوده لارتباط له بها انتفاع بها فيه والمقدمة تطلق عند كثير من المتاخرين والمتقدمين ايضا ويقال بها المختصر الذي يدرس المختصرات التي تدرس في مبادئ العلوم يعني أقولون المقدمة الجرامية المقدمة الواسطية المقدمة كذا يعني أول مختصر يدرس الفن يسمونه مقدمة فالمقدمة بقولهم مقدمة الفن بمعنى أول مختصر يدرس الفن قال المقدمة وهذه تعني مقدمة علم وإلا مقدمه الكتاب التي قرناها أمسك قال المقدمة فيها خمسة فصول والفصل لغة الحاجز بين الشيئين والفصل اصطلاحا اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على مسائل غالبا تشتمل على مسائل غالبا والمسائل جمع مسألة والمسألة في اللغة اسم فعل من السؤال هو الطلب والمسألة اصطلاحا اسم لما يبرهن عليه من العلم المسألة الصلاحا اسم لما يبرهن عليه من العلم وعلى وفيه خمسة فصول فصل أول في حد الحرف والحد هو التعريف الحد هو التعريف دائما أول ما يذكرون الفنون يذكرون الحد كما يعني في مقدمة العلوم إن مبادي كل فن عشرة الحد هو الموضوع ثم الثمرة ونسبة و شرف و الواضع و الاسم الشارع مسائل البعض من اللغه من درى الجميع حاز الشرفاء ومن من درى الجميع حاز الشرف اي حصل على شرف كبير فالحل هو التعريف حل هو التعريف و التعريف الايجاز و تكون جامعه وأن تكون مانعه والتعاريف أجناس وفصول. أجناس يدخل فيها المعرف غير المعرف، وفصول تخرج المعرف، تخرج فصول تخرج غير المعرف، ولا تبقى إلى المعرف. قال في حد الحرف. قال بعض العلماء، قال بعض النحويين، لا يحتاج في الحقيقة لا يحتاج في الحقيقه إلى حد الحرف، لأنه كلمه محصوره كلمة محصورة وليس كما قال بل هو مما لابد منه نعم كلمة محصورة لكنها زادت على المئة أربت على المئة هي مئة وخمسة أحرق قال بل هو مما لابد منه كلمة لابد هذه لفظ من ألفاظ الوجوب البلاغي الله من الفضل الوجوب اللغوي كلمة لابد تشير إلى الوجوب اللغوي قال لو لا يشتغل عنه توكيد لمعنى لابد قال ليرجع عند الإشكال إليه ويحكم عند الاختلاف بحرفية ما صدق الحد عليه هذا كلام جميل لأن إذا كان عندنا حد نرجع إليه عند الإشكال ونحتكم اليه عند الاختلاف قولها ما صدق الحد عليه صدق بمعنى طابق من طبق عليه الحد فهو حرف قال وقد حد بحجود كثيرة ومن أحسنها قول بعضها من حرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط فقوله كلمة جنس يشمل اسم فعل الحرف تعريف دائما تأتي أجناس وفصول ما معنى جنس كلمة عامة تشمل المعرف على غيره وما معنى فصل يفصل ويخرج غير المعرف ويبقي المعرف فقط ودائما الجنس الأول في التعريف يكون عم والثاني احس منه قليلا حتى يوصل الى التعريف وعلفا قوله وقوله وكلمه ليس نسمع الفعل الحرف وعلم من تصدير الحد انه من تصدير الحد به ان ما ليس بكلمه فليس بحرف ما ليس بكلمه فليس من حروف المعاني كان ذا نقل الوصل التصريف فهذه من حروف الهجاء من حروف المعاني، فإنها ليست بكلمات بل هي أبعاد كلمات وهذا أولى من تصدير الحد بكلمة ما لإبهامها واعترض بأن تصدير حد الحرف بالكلمة لا صح من جاءة أنه يخرج عنه من الحروف ما هو أكثر من كلمة واحده نحو إنما وكأنما والجواب أنه ليس في الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة وأما نحن إنما وكأن مما هو كلمة فهو حرفان لا حرف واحد بخلاف نحن كأن مما صيره التركيب كلمة واحدة فهو حرف واحد قال وقوله تدل على معنى في غيرها وصلا يخرج به الفعل وأكثر الأسماء لأن الفعل لا يدل على معنى في غيره فإنما الفعل يدل على معنى في نفسه، وكذلك أكثر الأسماء تدل على معنى في غيرها وقوله فقط فصلا ثاني يخرج به من الأسماء ما يدل على معنى في غيره ومعنى في نفسه، وهذا أمر مهم أن يفهم بعض الأسماء المشبهة بالحروف في المعنى تدل على معنى في نفسها ومعنى في غيرها مثل أسماء الاستفهام تدل على معنى في نفسها وتدل على معنى في ماذا في غيرها وهو حصول الاستفهام في الجملة مثلا ها لهون فلما نقول في غيرها فقط يعني أخرج هذه الأسماء التي لها دلالتان. قال وقوله فقط فصل ثاني يخرج به من الاسماء ما يدل على معنى في غيره ومعنى في نفسه ما هي الاسماء التي تدل على معنى في غيرها ومعنى في نفسها هي الاسماء المشبهه لمن للحروف هي الاسماء المشبهه لحروف المعاني قال فان الاسماء قسمان قسم يدل على معنى في نفسه ولا يدل على معنى في غيره وهو الاكثر وقسم يدل على معنى في نفسه ومعنى في غيره أسماء الاستفهام والشرط جميع الأسماء الذي تشبه الحروف بأي نوع من أنواع الشبه ستة بأي نوع من أنواع الشبه السته الشبه بين ال يعني الشبه بين الاسم والحرف أنواع الشبه ستة ستة أنواع قال فان كل واحد منها يدل بسبب تضمنه مع الحرف على معنى في غيره لان اسماء الاستفهام ضمنت معنى ضمنت معنى الحرف وهو ماذا حمزه الاستفهام وأسماء اسماء الشرط ضمنت معنى ان و قال كل واحد منها يدل بسبب ما تضمنه مع الحرف على معنى في غيره ما عذريها على المعنى الذي وضع له ما معنى وضع له استعمل له مثل العين هذه استعملت المكانية ومتى استعمل الزمنية وحيث حيثما حيث استعمل الظرفية وهكذا وهذا على معنى غيره من على المعنى الذي وضع له فإذا قلت مثلا مني قم أقم فقد دلت كلمة من على شخص عاقل بالورع من يقم من هذا شخص عاقل ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجمله الشرط وهذا هو معنى ماذا الشرطية معنى الشرطية هي التعلق تعلق شيء بشيء تعلق حصول الجواب على تعلق حصول الشرط هذا هو معنى إن الشرطية قال على ارتباط قملة القذاب قملة الشلطة ضمنها معنى الشرطية فلذلك زيد في الحد فقط ليخرج به هذا القسم ليخرج به مع اشبه الحروف شبها معنويا مع اشبه الحروف شبها معنويا قال وعتره الفارسي قول من حد الحرف بأنهما دل على معنى في غيره بالحروف الزائدة قال الحروف الزائدة الآن أين معناها قال نحما في, قول في قولهم إنك ما خيرا ما هنا زائدة لأنها لا تدل الأمانة في غيرها ووجيب بأن الحروف الزائدة تفيد فضل تأكيد هذا هو الصحاب أن الحروف الزائدة ما هناك في لغة العرب يعني حرف زائد محظ، حرف زائد محظ لا ما هناك حرف زيادة ومحظة. غات في العمر أنها زيادة إعراب، وأما معناها البلاغي فإن أي حرف اي حرف زائد في لغة العرب يجلو على معنى التوكيد. فإذا وجدت جملة عربية فيها حرف زائد. فمعناها أن هذه الجمله في قوة التوكيد اللفظي في قوة التوكيد اللفظي في قوة التوكيد اللفظي, قوة التوكيد اللفظي تماما فمثلا قول الله ي Elohim ليس كمثل شيء على جعل ما على جعل الكهف صدّوه التوكيد فيكون المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء بما ثامت تكرار الجملة وإذا قلت ما جاءني من أحد بمنزله تكرار الجملة ثلاثا ما جاءني أحد ما جاءني أحد ما جاءني أحد فلا يوجد في اللغة العربية حرف زائد، حرف زائد لا معنى له هذا لا يوجد أبدا وإنما غاية في الأمر ان أي حرف في لغة العرب زائد ماذا يفيد التوكيد بمثابة تكرار الجمله ثلاثا أو تكرار الجملة مرتين بمثابة التوكيد اللفظي تماما أي حرف زائد وغاية ما عند النحاه أنهم يقولون حرف جر زائد بمعنى أنه ما معنى زائد زائد عندهم من حيث الاعراب هذا قول هذا قول والله المستعان والأول ان يقال في القرآن إذا جاء حرف من هذه الأحرف لا يقال زائد تادب مع القرآن وإنما يقال صلة وتوكيد حتى الأولى والأحسن عدم قول زائد في الإعراب قول زائد في الإعراب في إعراب الآية قال به بعضهم والأولى البعد عنه وأنه لا ينبغي أن يقال فنقول في القرآن ماذا قول الله جل وعلا ليس من ذلك شيء فنقول الكافي كمثله ما هي صله توكيد على قول على قول في المسألة وإلا في المسألة وفي المسألة فيها أقوال والآية في تشيرها أقوال وقال لأن بأن الحروف الزائدة تهيد فضل تأكيد وبيان للكفرة و بيان بسبب تكثير اللفظ بها ما معنى تكثير اللفظ بها اي انها بمثابه التوكيد اللفظي هذا توكيد اللفظي فمعنى قولي ما جاءني من احد ما معناها ما جاءني احد ما جاءني احد فهذا التكرار جمله ثلاثا امرتين و هذا بسبب تكثير الله بها و قوه الله مؤذنه بقوه المعنى وهذا معنى لا تحصل إلا مع الكلام، فسقط اعتراض الفارسي هنا، فإن قيل ما معنى قوله ما معنى قولهم الحوض يدل على ما غيره ما معنى في غيره في جملة مفيده ان إن كان أولها اسم هي اسمية وإن كان أولها فعل هي فعلية، قال فإن قيل ما معنى قولهم الحوض يدل على ما غيره فالجواب معنى ذلك ان دلائل الحرف على معناه الافراد متوقفه على ذكر متعلقه ما معنى متعلقه يعني استياق الكلام قبله و بعده بخلاف الاسم و الفعل فان دلائل كل منهما على معناه الافراد غير متوقفه على ذكر متعلق على ذكر متعلق يعني لا تحتاج الى متعلق اصلا قال في الجواب ان معنى ذلك ان دلاه الحرف على معناه الافراد متوقفه على ذكر معنى على ذكر متعلق متعلقه على ذكر متعلق متعلقه بخلاف الاسم والفعل فإن فان كل منهما على معناه الافراد غير متوقف غير متوقفه على ذكر متعلق الا ترى أنك إذا قلت الغلام فهم منه التعريف ولو قلت الف وهذا قلت ال ال بالنسبه بالنسبه يعني لمعاني الحرف يعني معنى الحرف الاجمالي المعنى الاجمالي للحرف ممكن ان الإنسان مثلا من خلال الممارسه يعرفه يعرفه معنى إجماله؟ عنده ان إلى تفيد الانتهاء هذا معنى اجمالي معرفي معنى إجمال معرفي غاية ما في الأمر أنه عبارة عن معلومة ذهنية غير مرتبطة بواقع غير مرتبطة بواقع لقد يقول الانسان أنا عندي أن إلى تفيد الانتهاء. بدون ذكر ايش بدون ذكر الجمله نقول نعم هذا المعنى عباره عن يعني عن خيال ذهني لا علاقه له بالواقع التطبيقي لا علاقه له بالواقع التطبيقي والله نستعان هذا هو لا علاقه له بالواقع التطبيقي وانما عيله إلا تفيد الانتهاء الانتهاء من ماذا الانتهاء من ماذا ومن تهذ الابتداء من أي من أي ابتداء ما ابتداء غير حتن إذا ف يعني خلاصة المعنى الاجمالي للحرف انه قد يفهم المعنى الاجمالي للحرف لكن ماذا يكون امرا ذهنيا متخيلا في الذهن فقط واما في الواقع الخارجي فلا بد في الجملة قال الله جل وعلا سبحانه الذي اصطفى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى فاناتي مثلا بمن من المسجد الحرام من اين تبدا الابتداء من اين ابتدى الاسراء من المسجد الحرام ففهمنا المتعلقات والتنزيل على الواقع من خلال الجمله وأما مجرد الذهن يعطي معنى اجمالي غائتا في الامر المعرفة الذهنية تتعلق بالخيال لا تتعلق بالاعيان والواقع لا تتعلق بالعين الواقع سبحان الذي اصطرف عبده هنا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى ماذا تفيد الانتهاء الى عين انتهى الاسراء الى المسجد الاقصى طيب الا الواقعي بماذا حصل بذكر الجمله وانما بدون ذكر الجمله عباره عن ماذا عبارة عن تحصيل معرفي ذهني يعني خيال ذهني لا علاقة له بماذا لا علاقة له بالواقع التطبيقي في اللغة والله مستعان وهناك رساله لعباس حسن حول هذا المعنى قال قال قال, قال فان دلائل كلا منهم على معنى بالافراد غير متوقف عن ذكر المتعلق الا ترى انك اذا قلت الغلام فهم منه التعريف ولو قلت عن المفرده لم يفهم منه معنى فاذا قلنا بالاسم هذا التعريف وكذلك باب الجر فانها لا تدل على الالصاق حتى الظوافر للاسم الذي بعدها لانه إن ل... لا أنه يتحصل منها مفرده وكذلك القول في سائر الحروف سائر تستخدم بمعنى بقيه سائر تستخدم بمعنى بقيه عند العلماء ونادرا لا يندر ان تستخدم سائر بمعنى عامه يعني تكون من الفاظ الشمول ومن الفاظ التاكيد فسائر دائما تدل على البقيه تدل على البقيه لا تدل على الكليه والعموم الا نادرا افي بعض وقال السيرافي الذي مر بنا من العلماء إلى الان الفارسي ابو علي الفارسي الحسن بن احمد في بغداد سنه 377 وسبعين وراجع بغده النحال مقل الاول صح سته وثسعين والفارسي معتزل والسيرافي وقال السيرافي وهو أبو سعيد الحسن بن عبد الله توفي بغداد سنة ثمانية وستين ثلاث مائة حاشي واحد أيضا يراجع ذلك كله بغيث اللعاه قل له ده وصف حسن سبع وقال السيرافي المراد من قولنا في الاسم والفعل أنه يدل على معنى في نفسه إن تصور معناه في الذهن غير متوقف على خارج عنه هذا هو معنى الفائدة الذي ناقشناها ماذا؟ الذي ناقشناها قبل قليل معنى الفائدة هذا هو ألف فيها حسن عباس كتاب مشتقل كتاب مشتقل في هذه المسألة قال إن تصور معناه في الذهن غير متوقف على خارج عنه فإذا قلنا على اسم يعني يدل على معنى خارجي بدون ذكر جملة ونعم خلال لفظه والفعل نفس الكلام لكن الحرف لكن الحرف تصور معناه في الذهن فقط غير متعلق بماذا؟ بأمر خارجي لكن تصور الاسم محمد يتعلق بالدلاله على ذات من لفظه مباشرة ما نحتاج الجملة يذهب تدل على حدث حصول الذهاب في الماضي يذهب يذهب حصول الذهاب في الحال اذهب طلب حصول الذهاب في المستقبل هذه ماذا تدل من خلال ذاتها نعرف متعلقاتها الواقعية متعلقاتها الواقعية مباشره متعلقاتها الواقعية مباشرة بخلاف الحاف إلى معناها الانتهاء لكن إلى معناها الانتهاء أمر متصور في الذهن وليس له ارتباط بماذا؟ بالواقع المشاهد الآن يوضح ما معنى يعني في تعريف الاسم والحرف بتعريف الاسم والفعل نقول أنه يدل على معنى في نفسه قال ما معنى هذه الكلمة في تعريف الاسم والفعل قال ان تصور معناه يتصور معنى الاسم والفعل في الذهن غير متوقف على خارج عنه الا ترى انك اذا قلت ما الانسان فقيل لك حي ناطق حي ناطق تعليه منطقي تعليه منطقي ولو الحي ناطق وحين يقول حيوانا ناطق حيوان ناطق واستشكالوا بماذا استشكال عليهم القرد فانه نطق بعض الحروب فقال حيوان ناطق ضاحك لأن الخلد لا يضحك بانما يقخه والله المستعان المهم يا اخوه اصحاب الفلسفه متعبون. متعبون الانسان هو البشر الانسان انسان يعني احد البشر هذا اخر الانسان لكن سبحان الله يعني يريدون ان يحدون ويجعلون تعاريف فيريدون ان يبينون الشيء فماذا يفعلون يبهمونه ويصلونه في الغموض والابهام الكبير جدا جدا والله المستعان. وهم قالوا حيوان اولا الانسان حيوان هذا في عوائل الكتب الفلسفيه اتى بعضهم قال كيف حيوان حيوان كثير الاشياء التي تدف فيها الحياه قال لا حيوان ناطق طيب ناطق يعني فجأة أتى بعدهم علماء بعد المجموعة الثانية تبعدهم بعدهم علماء قال لهم القرد نطق بعد الحروف كيف تقول لنا الإنسان حيوان ناطق والقرد هل هو من الإنسان يعني أدخلوا عليهم اشكال ذهني فهروا من هذا قال حيوان ناطق ضاحك وربما لو أتت في رابعة الله أعلم ماذا ستقول لأن عندنا جنس من القرود اسمه القرولة هذا احيانا ما يقع فيه احيانا له نبره في الضحك كل ماذا يفعلون يا اخوه اهل الفلسفه اهل الفلسفة اهل الكلام يعني كلامهم يا اخوه يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال علم الكلام لا لا طيب فينتقى ولا سهل فيرتقى لا ينتفع لا ينتفع به الذكي ولا لا ينتفع به الذكي إن فهمه ولا ولا ماذا ولا يتحسر عليه الجاهل إلا مدركه ويفهمه هذا هو علم الكلام علم الكلام سبحان الله قال على ترى انك اذا قسم الانسان فقيل لك حي ناطق قال فاذا قلت ما معنى ضربة فقيل, فقيل لك ضربة في زمن الماضي يعني ضرب صوره ضرب في زمن الماضي قال ادركت المعنيين باللفظ المذكره في التفسير وقلنا في الحرف دل على معنى في غيره نعني به ان نتصور مع ان نعني به أن نتصور, ان نتصور معناه متوقف على خارج عنه يعني لا بد من دخوله في جمله لا بد من دخوله في جمله فان بدات باسم يكون الحرف داخل الجمله الاسميه وان كان اولها فعل يكون الحرف داخل الجمله فعلي قال على ترى انك اذا قلت ما معنى من فقيل لك التبعير وخليت وخلني معنى من التبعيض سكن قال لم تفهم معنى منه الا بعد تقدم معرفتك بالجزء والكل من هذه التبعيض التبعيض بمعنى التجزئه التجزئه هذا لابد ان نفهم ان هناك امر كلي عام وأن لهذا الكل إجزاء أفراد وأن من إذا أفادت التبعيض يعني معنى أنها جزء من ماذا من هذا الاسم العام هذا هو هذا معنى كلامي؟ قال إلا بعد تقدم عليك كتاب الجزء كله لأن التبعيض أخذ جزء من كل أخذ جزء من كل يعني أخذ فرد من اسم عام اخذ فرد من اسم عام لكن احيانا تكون العباره ما لها تكون بعض العبارات للعلماء قويه جدا ثقله شيء من الحكي وهذا وقد قيل غير ذلك مما لا حاجه هنا الى ذكره والله الموفق والتوفيق عند اهل السنه يا هو موافقه فعل العبد لقدر الله الشرعي. موافقة شعر العبد لقدر الله الشرعي فإذا أفعال العباد وافقت ما أمرهم الله به شرعا فهذا هو الموافق هذا هو الموافق وإن كانت أفعال العباد لا توافق المأمورة الشرعية فهذا العبد لا يعتبر ماذا لا يعتبر موفقا فهذا هو توفيق هذا غير من الله إذا صبه على القلوب يعني أشرقت واهتزت وأنبذت من كل زوج وعمل بهيك هذا هو التوفيق ليس شيئا الشرع وليس شيئا محسوس يعني ينتقى ولكنه يبحث عنه بالإخلاص و يقيد يقيد ويربط بالمتابعه بالمتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام هذا هو التوفيق طيب يعتبر اليوم اخذنا الفصل الاول من كتاب من مقدمه كتاب الجنتين في حروف المعاني الحسن سنرادي رحمه الله تعالى